بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين <الفلام> تلك آيات الكتاب الحكيم هدو مَثَلًا لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ وإلى الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا قلاء اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ قِرْبًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وألقى في الأرض روازي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء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 ولقد آتينا نقمانا حكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي وَإِذْ قَالَتْ لِقَوْمِهَا إِنِّي بَرِيئَةٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَإِذْ قَالَتْ وَ الصَّلَ ل سَانَ في وَال لدي حَم أُّهُ وَهلَنعَ وَفيِي الصالُ فيِيعَي أَنُشُرُد وَالِوالدكَ إلَ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 تمت عملوا يا, يا بني انها يا انتكم, انتكم افكار محمد من خردا فتكون في صخرتنا او في السماوات في او في, السماوات في, الارضيات في الارضيات بها الله, الله يا, يا بنيئك بالصلاة يا وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك, أصابك إن ذلك من عزم نمور ولا صاغ القد كلمه ولا تنشف الارض مرحا ان الله لا يحب كل مفتال فخ و قصد من مشك واقط من صوتك ان أنكر نصواتنا صوت الحميد ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأستغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة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 يبيع ما وجدنا عليه باء انا او لو كان الشيطان يدعوكم اذا عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة نمور ومن كفر فلا يبزنك كفر إلينا مرجع فننبئهم بما عملوه إن الله عليم بِذك الصّدُ نُمَدُ يعْ قَلينَ ثمَُّ نَنَظَض إِ عَ غل وَلَ إِن سَأتَو مَن فَلَقَ السَّب وَكِ قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد, الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 إَِّ اللهَّه عَليِيمُ بِذَاتِ الصّدُ نُمَتِعهُمْ قَلِيلًَاثُمَّ نَ الطَّرهُمُ إلَ عَذَابٍ غَل وَلئِن سَأَْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَلَ قَلَ يَقَُ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 والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إنما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 فَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَأَخْشَى يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغير وَيَعْلَمُ مَا فِي النُّفُوسِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ